in nur Lord wo <laughs> in تَقَبَّلَ رَبُّهَا فِي حسن يا Surah <laughs> Al-Fatihah. İzlediğiniz <Sessizlik> أَيُّنَبْرَرَ الْقَانِ؟ أَيُّنَبْرَرَ الله يخليك कि oh.